هو وليس دين عنص ابدا الا اذا استثير المسلمون والا اذا اعلى عليكم عادل ان المسلم الله عز وجل يخافه النبي صلى الله عليه وسلم لان تجسمه للسلم سيمنح لها واخر عن الله لكن وكل اعداء الاسلام يحاربون الاسلام نحن لسنا ضد احد مهما كانت عرقيته او جنسيتك او خيانتك بل العفو لا اشراف الدين فاقتبرينا غصن ولا غصن ولكن اريد ان اقول للحفظ المحطه في الجنيه الامريكيه اذا كان يريد ان يعصم هذا السلام او لا يريد اقول له ولنا جميعا نحن في لقب بفضل الله عز وجل بلد الانفر وبلد الاسلام وكلام اصمار من الارض لا نقل حقا ولا سوء ولا نقل سوءا بأحد. ولكن بالعرض ليس عندنا تطرق بل ان التطرق المجتمع الامريكي نفسه. حيث الغرض عن تعاليم الله عز وجل وحيث انتشار الفقارة وحيث لا تراه ما بينهم. ولقد راوا وهم يصورون نقص وحركه المسلمين في اخر السنجاب الذي حدث في مصر استمعتهم من اكتوفر الماضي راوا ليس حتى المسلمون للاخره اخوانهم كلهم ذي ما وليس هذه موجوده لا في المجتمع الامريكي ولا في المجتمع الاوروبي بل الإسلام هو وفير التعاون الاسلام الذي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم من ذات سبعان الوجاع وجاءه. اسلامنا يقول لنا ان امراه دخلت النار في هرم حبثتها لا هي امامتها ولا تركتها تقول من خطاة الارض. يقول لنا انه لا نكره احدا على الدخول في الاسلام الا اذا اراد وليس هذا تشريفا للاسلام ولكن تشريفا لمن يعلن اسلامه فالإسلام يشرف من يدخل فيه ولا يشرف احد من الاسلام لان الاسلام تهربه رب العباد سبحانه اريد ان اقول ايضا ان المجتمعات الامريكيه والاوروبيه مجتمعات مليئه بالامراض النفسيه وهناك وإن كان عندنا هنا قواتير يأخذ ناخذ من لحم أو فراغ او اي وسائل من السلع الذي هذا أمر ايم واسهل وافضل كثيرا من قوابير تقف على العيادات النفسية وعلى مستجبات الأمراض العقليه لكثره الجنون والحرام والشذوذ والبعد عن الخلق والفضيله وللغلاف في بحار الهوى والفائكه والرذيله اريد ان اقول ان مجتمعنا كمجتمع تجاهي مهما تكن فيه موسوعه سيئه فدخل بعض منا فيها عن الاسلام ولكل قاعده شواذ والنادر لا حكم له اريد ان اقول ان الاسلام والذي علم الناس في هذه الدنيا كيف التعامل والذي علم المدنيه والذي علم الحضاره انني اذكر هرقل ملك الروم عندما ارسل اليه عامرها شيء ساعه استعملت لترسيخ الناس كلما تحرق فترة الثان كلما تحرك تحرك عمره الساعة ولا وقل من صوت كورتين لعرفه وقال ان هذه الساعة يكونها سيطان لانه الوقت يا دلاثي كانت متخلصة فكان المسلمون هم المتخلصون قلت لنا قل لم كانت هوفة ولم كانت امريكا ابدا اننا نحن الذين نترنا الحضارة نحن الذين نترنا المدنية ونحن الذين نترنا التكابة ونحن الذين لم نحتل أربع ابدا انما ما التي يلاك احتلت نقول للحظ الأمريكي أنتم واستلونا لأمريكا نفسها لأن حظ الأمريكان هو المنى الحمر ومثارة أمريكا كوثارة عند المنى هم في الحياة الأمريكية ولا يكونوا أظهرنا أن نوحظ هذه الأرض الحمريكية فهم واستلونا وهم مرتبون على نهر وهم متفرقون على نهر نسل محمد بالله والله معهده ونضع بصورنا بحر الله عليه وسلم ونستبع قرآنا في جسرنا في كل شيء ما فقط فيه شيء ولو هدتم ترطبوا الهواء الاسلام الله وليس هذا بجعيد على الهاج سبحانه وتعالى ثم أريد ان يقول إن كان الأبتكار قد قد لاننا رفضنا أن يدخل أخي من المسجد إلى المسجد لأن هذه قائلة من قواعد الدين عندنا إنما المسجد يكون مجد فلا يقرب المسجد الحرام مع بعادهم هذا وأنقضق على المسجد القرار كل مسجد يطلى فيه لله رب العالمين لا يدخله إلا الوحدون وإن كان يريد أن يطرق أن هذه أخوة تخص في حقه أريد أن أقول له ما آمت في قدر أقول إنني إذا أردت دخول أمريكا فلا بود جميل من تأثيرا احطرائية من السفارة الأمريكية ولا لي في أي مصارف المصارف الأمريكية التعمل في الحاجة إلى لا بالأمريكية إنها على هذه التأثيرات وهذه الجيشة أقول له أولا إن تأثيرة الضحور إلى بيت الله هي سهادة أن الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا ما أردت أن للأخوة الكرام الذين يتجدونه على الحمدين في وخلفهم في ارض اخر وخلفهم مع المسلمين الموحدين نحن لا نقرء ابدا من اي انسان يسلم لنا في المسجد ويبيع هذا التسليمات في اي مكان لاننا لسنا بؤره فقط ولكننا احد بفضل الله عز وجل هذا المسجد من احد اعمده التوحيد في, في, في المسجد أفترض معه من الماضي الأعمدة واجعل مرارة في عظم خوية لتخفضه مجتمعاتنا كل ربنا على مناساء خبيرة مع ذلك ثم نأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ان شاء الله في درسنا الخامس والعشرين اليوم عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه عن ابي شرد انه قال لعمرو بن سعيد وهو يرعاك الدروس الى مكه ائذن لي ايها الامير احددك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم السبت لما رايحه رضي الله عنه راى عمرو بن سعيد احد الامراء بعرض الجيوش الى مكة يعني قوات امنيه وجنود وضباط الى ارض مكة المقدسه قال له الرواية. اسمع ما له من عز يوم أن تتح سمعته من اللذيذه وما عرفته يومها ان تتحركه سميع بوزوني وما عرفه ايدي افلا تفاهم شكرا لو كانت نفسي لما عرفت المعرفه لما عرفت المعرفه لما عرفت المعرفه لما عرفت المعرفه لما عن المعرفه انما عرفت المعرفه القلب والعقل تتحول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منه رضي الله عنه من كلام الحبيب المصطفى وافترضته عيناي حين تكلم يعني هو سمع هدانه في الحبيب قلبه عقله واعى المساله عيناه على كم الحبيب وهو يتحقق يعني هو سال صوت الكوره بعد ان حمد الله واسمع عليه، بعد ان حمد الله واسمع قال انما اتكتب حرمها الله. ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ان يتكت بها دماء. ولا يعبد بها تكتب. فان ضرطت لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد حاجن لرسوله ولم يأذن لكم. إنما لي فيها ساعة من النهار. ثم عادت حرمدها اليوم. حرمدها بالأرض. واليبلغ الجاهل الغالث. طبق يا سيدي يا رفورة. الحديث رفض موضع. فنعيش مع رسول الله. <تصفيق> يوما ونحن في لفتح صلى الله عليه وسلم نرضى نعيشكا يوما بيوم ونحن نرضى رسول الله تعيش لفتح نأكى صلى الله عليه وسلم. محمد الله امسعنا بما من الفتح. الله رسول قلوبنا لفهم كلام العالمين وابتح قلوب المسلمين لمجاياتك يا اكرم الاكرمين. وتجعلنا سياسينا الإنس والجن وتبثل روعاتنا وأمن كل مضطرب وأزيال كل خاطئ وتبثل كل انسان بعينج عن الخريق ويتعن أقدامنا على خرافة المستقيم في الدنيا والاخره وفي النهاية مولانا على ما شو خريق يا عن فتح مكة أن عن مكة الجهاد في الإسلام وليس الحديث المتعمد ولكن يعني ما حدثه على ذلك الان الضراج عالمين أتحدث مرمو تقرناك وأعضاء الإسلام في الإسلام سواء من بلاد الإسلام أو خارج بلاد الإسلام لهم كلمة دائما تقار على أسناسين مؤتوئين إن الإسلام انتقر ولا تسال عندي ولا لا كل واحد يسمح صار مع اي واحد غير مسلم او منافق او زنديق او يعني عدو الاسلام ولرب الاسلام ولنبي الاسلام ولكلال المسلمين تلد هذه المقوله على الاسلام الاسلام انتظرت بعد الثلج ولكنك تريد ان تساله السؤال اوروبا على مدى القرن الماضي كله والقرن السبق. ما رفعه في العالم كله. وبالذات ارض المسلمين. ارجع إلى سبب. سبع من يمير شيء ايضا. النار بألف كامل. هذا ريضا. يعني في كلمة صغيرة بعد كده مع أبيات صدورك بالمسهلة فلنقل لها نحيا مع قائلنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يرسي الصحابة وكيف كان يسهد معها وكيف كان يعلمهم كيفية قضاء حوادثهم او السلوك في نصر كلام الله وليه الله وشاء الله سبحانه وتعالى لما وغير قلوب الخبيثين من المسلمين جمعوا جيوتهم في تحت ما يسمى الهروة الصليبية وأغاروا على بيت المقدس وقتلوا في اليوم الواحد من واحد المحن. سبعين ألف مسلم سبعين ألف مسلم حتى سحق قلولهم تخوض في من الدم فوق أرض ذات وقالوا اننا جدنا لنقرة النبيحة ولتخلص القدس من تيد المسلمين وعلى جانب التي تعرف الإنسان عندما يحضر يعني هذا الحديث جسم الحديث طبعا هذه السورة الخاضنة على سبيل عمر رضي الله عنه ايام عز الاسلام اللهم عز الاسلام يا رب العالمين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين خيرا طبعا يوم كيدهم يا رب العالمين فان عمر ارسلت يوسف بنفسه فلما ارادت دخول فلسطين رفض قد اوتت بيت المخرج تكوين مسابح المدينه الا المؤمنين شخصيا لو جاء أعوض أفناكك هيفير المباتيس من الخرق بغاية اوامنا مش ممكن نفتح بيطة اللغة في أرسل القوات مع عاونا في القدان أبو وغاية الدين الكراح عمد الظنهار أرسل وكالوا خرقا أرسل خرقتهم إلى أميل المؤمنين للنبينا الناس دون ترقبوا هل نفخل الخرق أباية اللغة إلا ف... أموك المنحة بقرس ايه تعال بقول لك وكانوا قادمين لديه مسكين بيجوك وآفه بسكين وليك بسكين وقورة بسكين وفي مسكين بضع وفي مسكين بيعزم بسكين سبحان الله على هذه حديدة فلن يسرنا نحيك الجهة يا مرطيها واجر بحرات قولناها من من يقتل او ولم يتفع عنه لن يتفع عنه بالجنب. ببعض. وإن هما عارقون على مهاجرة المدينة إلى بيس الله. ايه لم يأخذ من الناس ضرمتين أو أو جملين أو ناقتين ويدخل على الخارج. أو بعثة أو بعثة أو أو لا يوجد محيات عمر فاقر أول مدى عليك غالبه عمر تخفر دراحدنا اللهم من العالم ده حديث عن الأول لفسقه وأخانته ولكن النقاش عن عمر متالف عبد الله ولكن من احد المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نعم قال له الى بيت المصري فساله لا يقال يا امير المؤمنين انا لم ارد من الملح حتى الملح يعور اليه فالعارف صحراء ده او شوف من المدينه وقالوا بخطة سترة مرة أخرى خدوا فكان في الزرق فالتالي في الإسلام وكل متين يعني تبني عمريبلي بفكة مولودة يعني ايه يعني سوف ليه يعني ما يبارك نقول كده رسول الله خاض مع أمور المؤمنين العوالي فولما خاضوا من قدون المجينين عضاها في العوالي كنت قاد رأوا يا سادس رسالة هذه بقى حتى الناس طبعا نعصب يا وأنتي أنا وغطيقك جزءاً من القرآن ووعدنا الله الجزء جزء سنة من فين فين أنا أركض الجزء شكراً جزءاً عمر الله تعطي به إيه هذا المنطق إلى أثاره من إيه من تحضير القرآن من أكثر القرآن ودعه مصدر قولي. على مرحبه. إذن تساعدك. ريح شوال. ينفي شوال. قال كان على دات النحوة التحارب والنفقات. قال له بقية مواحدة ثلاثة. لكنها ماروث ثلاثة قال له لنروح الدافئ في السلط الاول السلط الثاني ياريت الامطار اللي خليكم بالكثير من العرب اياه في المهم في وصيرنا عمر يعني ان انا باقي احضر السكت الثاني بل الاستفاد والله اعطي الانسان المعنى الصحيح لو عد صحبه في محط يخليه بالله يسعى الوحط اه ربط اعطي الانسان المعنى باستاني محط اكتره فالسابر قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال يا مره وان تعالى بقى قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ يا عمر قد ارى في يعني يعني دوقتي كان حرير الموحيون والله لا تنتل ولا أرقب ما انا من فضل الله يمنف عرفت السلام عن حضر الله عنه على قيم أنك أتريد أن تأخذ من نصيب يوم الله وانا اتفصل نفعك وانا فحصل والمؤمن قيمهم حضر حيث حضره حلت حضره الضوء على سلم أن يفعل دماثور الحوام الخاصة في المسلمين القطاعين الحضاره اللي هو أكيد بأفطار رأي على عن الراس؟ لأي طريقي لأي طريقي لأي طريقي فكان من هو من من اللي هو أميرهم منها هو من المكان هكذا المهمن حده اللي لهم في طول ممكن تقوم بعمل يا من عملي عملي عملي عملي جمبان ويصلحه ممكن تقوم بعمل يا عمد من راح خارج مخور خالق لهم مجنوز وفي طين، معاوية صرفين يا امير المؤمنين اتقوض في يركة من في يوم من الله فيه بس قال يا معاوية قلنا اهل الله فأحذر الله بالإسلام كان انت عارض الهيزة في غير الإسلام هذا المنظر الهيزة بالإسلام ويست بطرينا لبطرينا فجد كبير المحدود أو كبير الأسرق سبب طالب الضوء قدنون خاصة من يخطح بيت المحدد حاسم موحد عاجل في سوطين سبع عذرة روحة يمشي على الأرض وولاه موران كأس الأشاكسة الروحة التي في عمرها على هذا إذا الله ولم تقلت الله عنه وكافة العهد الهومري هو أكثر من أكثر ظنوط أنا متخص المخلصة المخلصة المخلصة بعد كده على ما ترى تخص مسع يعني مسع تتبعي يعني الأحياء في العهد اللي ده مع من في اليهود ها؟ العظم من ذلك اللذي ينقذ ينقذ في اللذي في واحد في المجينة المتحدة لا على المسلمين الموحدين وعلى مطار المسلمين فلما النام لا يعبدوا على المسلم خلابا رضي الله يتفقد كريكة من الكنال قالوا ده ده خاطر تقول الشركه دي فيها على ما حد احجاج يحب يقصر زواعجين قد يقول صحبا لعمر يقول ان عمر لكن هناك ثلاثة حماس لا الوحي المتمن يقل يبيع كليسة المحطرة الحماس الفحطال الحماس يطالب كان عرض جبل اخر عرض او خلف في هذه الاتفاقيه المقامه الى اعلى فرقه من بيت يهود وخرج اليهود من بيت مصر وهناك بعد سبعه قرون من هذا الامر جاءت كلو الاصليين او كلو الاوروبيين الحاقدين واحتلوا بيت المصر واعرفوا الستينين سنة إلا عن أي الله الرجل المسلم الكربي القاضي العربي غيور ثم عن عربي كربي مسلم عن الجاوة العربي المسلم واحد وفراح الجيل الأيوب لو في أبريم حاضره بيت المرحب وقلق القصد في حيث المسلمين لغاية 3.4. شبتنا بيانا ربنا <تصفيق> العداء ليس عند المسلمين العداء في جنب الأوروبيين العداء العداة في جنبه فرنسا احتلت الزكار المنية وثلاثين ثبت وإفارة أفضلت احتلت ليبيا، وشوفوا عمل ايه بالمجاهدين المسلمين الليبيين، وقائدهم على حين عمر المختار رحمه الله في العرب المخطاء شوف المغرب العربي هو العرب العرب واللي والنساء احتلت نصر ومع بيسه قد استخرجوا خيارا واتكلم على الكل وكانت المملكه المتحده في قناه جامعه المملكه التي لا تزيد عنها السنه كان كانوا بيطالبوا بالاستقلال كانوا بياتوه لما تنصبوا يطالبوا والمسلمين لا والله التخرب كله في اوروبا في امريكا على القرمات وللاسف الشديد حصلت الكفته يعني الست بتاعتهم الممثلة اللي هي كانت سمع وثمانين جال انياء عصري وانهلوها على مستجرة ولما جالوها على المسائل وانهلو جالت انياء عصري اتقفل عصافير اللي عايزه في لبنان بثمون إقام اخلاف المجاكة وانكثرة المسلمين اللي يتتبعوه لذي يقول لها انياء عصري لانياء عصري حرطة شوشوني العصريات المسلمين اللي في البنسة في اي مكان في العالم الخواريين للاطفال اللي يموتوا جوعا بمسيطة كرة سعرى اين الفطرقه اذا ها واين الفطرقه اذا واين اذا والله ان العالم حد خطر قدرانا مميلا من خطاق المسلمين وهو بينما مع عالين للجاهة وموتلات رسوله من فطرقه هل سنة تتكلم السيد لا يسلم المسلمون في يومهم أو حرامهم إلا إذا من يمنع وفور كلمة في الله إلى أهداد الله ها شو يعني أبله هاي ليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إما صف مسلمين الله هل تبقى عن جيس يا وضع تبقى عن جميع المسلمين وتعلم إذا الكلام عمليا يا الله تبقى تبقى له حديثة وفارة وخطيرة حتى الطريق الإسلام يلأخذ كثير من منا مثل النعو وعندما نتبعين الطريق الإسلام ونحره يلقى نعظم على العديدة التحيثة اللي قبل عن حتى عن حتى الذي لأن الله أتجد له في خلقه شؤون الله لا ولا تتغير في الكرس وإنها رفض الله آسل جئيس الله إلى رحالة الله رفض للإسان هو عيسى والحبور لا رب العالم في العام من الوجرة كان هناك صلح الفجايبية وصلح الفجايبية الثلاثل مهم جدا لأنه هو مطابق العديد للت مكة ونحن ضروع معاذك خاصه من قرد السجد ومن تبقى أول أراد ان عن صلى الله عليه وسلم بعد القرآن وحقيقه مرجعه وطبع للإنسان وحفه أربعه وحفه وقال إن النبي الله سليمان قال النفس هل الخطر واما النب. يا, يا نبي الله. هل أريده أجل لمكان أسوم فيه هواء. عايز مكان انت يا. عايز فوق بتانى ايه. لنا هذا المكان فيه. السواح يا. ونبي الله نعم ويقف أجمل عتا ايه من عتا لينك رابطين في حول راحة يذنى من صدر حديث مع الله عزيزها عليها قيور يعني معتا السن وتحقيها من ماء حاسن مع راكب ولكن من لها في قال اللهم هذا اكبر مكان قالوا يا نبي الله هذا هو المكان الذي نشأت فيه يا وله هلا انتهاء مثله ها؟ اذا حتى في حتى يحاول يعني ان بعض الولماء يقولوا المريض, المريض اللي يعني والخدوط للبلد الناسع فيها الجربة اللي بلد فيها عادوا الضمون يعدد الكتاب ان شاء الله اه يقول لك ها الله يرضى هو زي كده حتى يرضى التكفير علينا وعندنون ايه ليس هادوا من في وإنما من ملح التكفير ها يعني ما تموت رجلك إذا أنا علي أنا أطلع أطلع أطلع رجلك ها؟ اللي اللو هل المطعم صدقني؟ لو شفت الدقه اللي على بيقطع عليه الموضوع على لقد قمت بصفة الحاجة الله وقمت على رسول الله عليه الثلاث والسلام الرسول عن عسل الرسالة قرب مسكة بالنزة إليه أغلى قبل كان هو في الوجهة مهاجر مسكة بالنزة للمجينة لذا قد إلى مسكة ودرثت عيناه بالزمور وقال أعلمين والله يا مسكة أنت أحب جزاة الله ولولا أهلك أخرجوني ما خالهم يمكن ولا إلا الله ولا قوة إلا الله فلها لا نخذ هذا مع الصحابة وتأكل عجل على بعد اطفر كيلو من نفسه توقف وما إخواننا يا اخواننا يا في نار في من دور الأدب راحوا بمحظونه دهيل بن عمر يعني دهات السياسة في اخوالي لان السياسة في كان فيهم كمان في اكتريان يجيلهم الحوار ويجيل السياسة في اخوالي وكان محمد عمرو رحمه الله يقول الله السياسة واسوس واسوس كان كل تجربة تعيشنا فالجربة فالعفور صحيح لتنعام قارئ ابو حفر ماري صوت الضراء قال فعفو ان تدخل الى الهاتف نحن تخيل انت ربو مئة تخرجا ومساقين فينا فعفو حفر دينه بالمسكة نسول سلام ابو ولكننا في البلوث وتركت لعصة الهاتف من مقابل رجل الناس ببطوصة فعاب وكان احد سألة الهاتف هو عليه مصوص المعاهدة قال رسول عملي علي يتحكت باسم الله الرحمن الرحيم سغيل عم قال أنا لا أعرف الرحمن ولا ماذا تريد؟ هلوك لبتنك الله؟ سيد الحبيب سيد من خبره وعليك فأنا هلوك لبتنك الله؟ هذا ما عال عليك محمد رسول الله سهيل بن عاش سهيل بن عمرو قال سهيل لو اني الآن هو رسول الله بن الله يعني قل هذا معاهد عنه محافظة ابن عبدالله شوكوا ما في الخارج ايه رابطة مناطق يخطر كله في ها هل لك هو على الخارج ولا عن او حلو ولا تمام فالدعوذ انا لو آهد وأن هذا رسول الله اللي لا فهذا ما آهد عليه وحفظه لأنه عبد الله عليه الله رسول الله اللي رسول الله اللي رسول الله ويوم الله رسول الله والله عزين المنافقين اللوحة اللي ايشهدوا اه الله هو اعدام والكسع لا اضع الوضع يا المنافقين لك اذا قد ان تتعلم بطرق او عدم شهادتهم لا ان تتعلم ولا تتعلم الله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 الربيل هاي بيعاب الخلوك ببعضها هل من نت كل منك من كلمتك اللي انت بيقول اعطني الناب لله يا إله بيكوننا يعني انا بك فراغ بك نشف فراغة هاي محمد هاي يا عرام هاي نعنى هاي قلني ربيك عم بحراغة ياتا يا عرامة دبت الربيك بكل عبد القربوش سمعت الحديثة أن أنت زوجها وهو غضبان عليها ذلك الذي يقبل الحمام كبر كبر علي كبر علي كبر علي سواء من مع فرقوا بروض العالم الوقت خلقه دا خلال الثاني ان تتوقف الحرب بين المسلمين و بين خريف عن طرق نوعه كل طرق اسمنا ان شانك الثاني عديد من جاء من المسلمين مرتفر الى خريف لا تعيده خريف الى المسلمين ومن جاء من المشركين مسلمين إلى رسول الله ثم يا صلى الله لا يؤيدون المسلمين المسلمون لكن الرئيسة هي المسلمون لا خلاص من أن كل الإطلاقات جاء بلوج مش اتباقية جاء من فرق معه يعني الوسلم اللي مركز قريسة تردعوه والمرتلك الكاثر اللي يجي التنزل من ده. هو يتكلم وضعه قبل سهول اثنى عمر مهنة اسلامه زي ما الله. الورق هو قال وانا ومحمد لا اطعم بعد حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر, حاضر. رسول الله على ما الجنيه في ديننا ايه انا رسول الله لم يخطي لله أداء قلت لعمر الكلام رح من القلب على بان القلب عارف أبو بقى هل يحدى بقى أبوك بتحسي الكلام اللي بقى واحدة بقى لماذا لم تخطيني ونعطيني أخي من قال يا عمر انه رسول الله ولم يخطيها الله أداء الله اه لو كانت هو بعكد سهير رجع لخرج بعد الإحلام وإقام المعاهدة ورسل الله صرح لي انحر الهدف وتحوله من الاحرام ويحلقه, ويحلقه صنع فأحضره ولا صلح بلقى المروه وانا صحيح على ايه وانا هنحلق على ايه يا وقفر رسول الله خيره وقفر الله يا كلام يا كلام لنفسك فاناها الناضح ونعم الحمين وقفر رسول الله في عليه وألبان عليه من قلب عليه لألبان عليه وقفر الله قول يا ما يا رسول الله الامراض على المهضة هو خايف عليهم خطلهم من ايه لان يحفظ اثواره والاسلام اللي رسول الله اثيان بس هورة وتذكرهم ان مجل يحدث التحلل بعد الاسمارة الصحيحة ها يتعرضها على هو الجزائي الاسلام لو عدد مراض مدير المدير والباريس عزيز الله له كتل اهوار عمل اتراكه ما اللي رسوله اه اتخلوا بسكة ها؟, ها لكن السويرة لكن على وقع يا رسول الله اخرج تحلق لتدور كيف الحرام دخل فنومة الحرم مع اربعة من شبار سمريك مدفتمين وقتلوا داخل الحرم 23 مراجب من خزاعة حلف رسول الله على فوق مريكي سمعت اجتماع جدار الندوى طارق من مدلس الاعلى القراطي نعمل ايه هل اتحقوا هوا احسن كده احنا يبقى المعاهدة بطلق انا المهم ان ايه لم تنق الحرب بين المسلمين وبالقريق كم تنق حدثنا وليس كنا نعطيك تنقى ولا تنقى وانت غفل واحد جماعة من تبعه واثلوا جماعة من تبع المسلمين طب الحل ايه احنا لازم نوفد واحد له مكانه يتقارب مع المسلمين تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ايه نام نتوب حل لهذا الموضوع. مين نختار مين نختار مين؟ قالوا ليت النزعين الكريش. شخصياً يعني نوضع على أعلى مستوى. ابو سوفيان ابو سفيان غزل في الى إلى المدينة الحلحة قبل الرسول ما ايه؟ ما يضطر الخبر فان لو وصل الخبر وقرق مرار كان وصل من خزاعة وصلوا قبل ابو سفيان وهم خرجين من المدينه قابلهم ابو سفيان فشك ان يكون عدو الرسول هو رجل تحتياب ممن القوم ونحن قوم من الباديه اه انا معكم من رطب او تمر او عجوات من رطب وتمر وعجوات المدينه فان فيها شفاء ففتاكنا اكثر على كل على كل مع احد والله رب أبنان بتاع النحل بتاع النبينا ده نعطر يعني كل شي قالوا لا شك بط المشربين الجود وجارة بقوا ما تلين جاية بتقسياك بط حتى بتقسياك دون مزوكوش ولا إذا رفع يصفى وسيد الخرجاء من دول يقولوا عن حديث بط يكتخوا منه كل ما منه حاجة جاسة كل محفوضات دون على خير ما يرى طب يعني اتفقوا على على كل الظروف الم هي ايه بالضبط والله لا ينزل في بذل الأعمال اللي هو ايه هو اللي احنا تحضرينها في ما من بحر من بحر الايه ال ال الإيد بتاعه بي فيها نوى وعرف النوى ده من نوى فرح المدينه الله وصل القوم الى محمد من هناك هل انا هم لما وصلوا الناس اللي هم سحبوا المسلمين بالضنك والاكان الفقط اروح على فين اروح على فين احسن مكان اروحوا اروح عند امه حبيبه من هي بنته ومن هي زوج رسول الله فإذا رملا أمه كان مات يوجهها في الحرسة وهما في الإجرة الأولى فالرسول راح طاعب إلى جعفر بن أبي طالب خلاه وكيد عنه في تجويده لبنت أبي سفيان وطارب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة راح حرس أبيها جاي من فرحة بالمسكة للمدينة فليه يقعد على الفراج لتحسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح تقيد الأم حبيبة صوت بالطالب عجيته على الارض يا ابنكي قال ابنعم يا ابتاه انك نجد وهذا سرس رسول الله ها الدين ها الدين نمر ايه ونمر اثنين ونمر حجرة ونمر ألف ونمر مليون <تصفيق> الاول والاخر من فهد النجد يوه على اولا وكان ابوه اهنا مش مكالي بجره كان في بس مشركا لم ياتر مشركا في بس فبعد ان اسم قال لأبي بكر والله يا عادتي كنت اراك في بس ساحيف عنك يعني ايه هذا لقال على ابوه ما. قال ابو بكر وانا لو رأيتك لن قتلتك يصرقه من يعني الحنان بتاع الابن اللي حيث تنحف اكثر وما حنان الابن حيث تنين الابن حيث تنينك اليمان هو لا يفعل تعافه له انا لو شوفتك شوف شوف المطاعب التي يواجهها المسلمون ورسول الله ورا قال ابو بكر ليس لي قبل بهذا لا. اروح لمين او عمر يا ابن الخطاب الله عمر هل أريد أن عند محمد لكي يطيل المنتفى بيننا بينا طال سيان لو أعيد الزره الزره يعني تقاتلكم لتاعة يعني لو لقيت حريقة بسوألة هعوضت فيها الزراتين بفضلكم كراريس الكفره أكله لقيت الزر بسوى الزر بيحركوا يا الله جميل جميل جميل لأثمر بن يا أطمان انت كبران الصحافة واو واو المفروض لا قبل مين قبل علي بن عبد المرد يا عارف دخل لي السيدة قبلنا قبل علي والحكم في تبير عطا قاله ما اطمع بقعد لعدك الحكم شوية وبالتبير شوية ها؟ برأة اجل أتا. لكن على مين؟ ها. يا علي يا يا علي لا نحن ابناء عموما وكان ابوك طبيقا لي لابن احاني قال له يا انا لا املك هذا قال يا يا بنت محمد اخر وانا ابا ايه الشعر عند ابيكي المحلي لفضر خطهمين قالت قال قالت عني احرق طفلين اكترى عند جدي حسن الولدين دوني يروح بجده يقول له جدي عن ربه لأن اعرف ما اصدركم عنكم هذا هذان طفلان ليس هذا من سئنهما. فمالك كمانا كنت شرطا طول الانتمال في هذه كان عمرو بن سهد احد الصحابه واحد بني خزائه كان اصرع كان يوم الحادثه ووصل للمدينه سريعا ودخل <تصفيق> الى المسجد النبوي وقفل امام الرسول خصبه ينبئه بما حدث ان قريشا قد اخلقوه الموعده وقتلوه مركعا وفي الجزاء نصر فنصرا عزيزا واحدا الى اخر الحين ابيات جميله لانه فقام الرسول يلملم عباءته ويقول لا <تصفيق> نصر إلا مهنصر كعبة بنساني عبد بنساني لا نفر إلا هنصر حرر إذن نذير أن شيخ هنا ايه وقف مرواب بساني حرر دخل يا عائل. يا عائل. يا عائل. يا عائل. أو. إلى السيد عائز يا عائز أمين عبد السلام فرح خل الوقاق نضطع الوقاق يا عائزة التهيدي لي زادا إلى أين يا رسول الله قال إذا ما شاء الله شوفت سلعة ما انا بقى فيه لما تحب دوله الخرط كله اللي مرافق بس يقول له وعد بقول لك ده بالله بس في الشغل صحبت سنعه إذا رقم مية يلي بس انت مش قادر تجيب سرك تي حد يعني كان السر ساعة عليك من هو على سرك طبعا منه ويجال المؤمن وعلى المؤمنة, المؤمنة يتريك القبر اللي ويقر قبر اتحالي لما اخي يبقى دخل ابو بكر يدور السيده عائزة. فوجدها تجهز رحل رسول الله يا عائشه نعم يا ابت ايريد الرسول غدوا قال مسافه قال والله يا ابت لا ادري لا اعرف ولا عرفت مقره خيرا الارض فقال يا ابا بكر ان الله امرني ان افتح مكه ولا لا احدا ابدا ولا واحد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في عشرة في آلاف ستعة ثلاث ستعوني هجسعة وستعين ما يعرفوش هو رايح سين لغاية ما وصلوا لسدود مكة ما عدا أبو بكر قصد آلا إلا أن أحد فحابة من منحضروا بجرا ويسمى حابد النبي بالفعل كده بقى بعد الرساله قام راكته اسمها بقى قال لها الرساله دي تعطيها لزهير بن عوف او ابو سفيان او انت لو عايز يعني كانت الرساله ان الرسول ينوي غزو مكه انتبهوا استغفر الله الرسول حمر عمر ابن الخطاب ان يقضب على اي انسان يخرج من المدينة يعني اتخلق كل الطرقات المؤذية من المدينة الى مكة بإيه ان اي حاج يوقع الخمر ان الرسول في حالة تعبئة بالجيش المسلم، امن الطرقات كلها وخلق على رأس هذا التأمين وهذه السباق السباقية عمر ابن الخطاب اي حاج وانه هو يحصل في اه اترح بين اترح لا كده من السك السكة السكة عين الغدارة ساعتين، من قدر الفور عندهم عيني إحدى العربية اللي بتقول لك السيارة المتحرك هاد لدى الهوف وخفية الصيف الموار يأمن الطريق الله ها أمننا بأوطان العرب السك عارفة ان همر بخطابه عيونه البحث في كل الطرحات الماضية فسلك الطريق من بين الجبال وخرج عند ذي الحليفة اللي حاليا عند ابي عبد الحيث اللي بنحرم ليه من الايات من المدينة يعني لو قررنا الناس المدينة ونقوم حتى ان شاء الله ايه بيحرم في هذا المكان احجر عام ابن ابي طالب الحديث والزغير ابن العوام يا عبد يا زواء اللي نعم قال هناك مرح معها رسالة هي لا تدري ما فيها جبريل الهرف علي وقال معها ان باؤوا اهل غفكة بانك سوف تفكت حراح الله انا انا الاستخبارات على اعلى مستوى لا تقول للاسلام الحق ولا تديه حق ولا نخسر ولا دمكر 10 كان بقى الخليط لا ساعة يا حرام احنا اللي عندنا حاجة ولا نص ساعة وثلاث دقائق وراح محيط عندك وده عند عاد اذهب الى ايه هتوم الى مركز مما اذهب الى اهل لان اخرج الرسالة التي معها ما معي رسالة لان لم تخرجيها لأكشفنك يعني اخذف التسبيق ذات جوال الواجد اللي على رب التسامة عشرة فترة المعقبة نحن قوضى جوه ما إنته ايه ايه على فلما رأت تطميم الكلام قال وانظر بعيدا عشانات الشعر وكانت مستمت سيب المستمت بابل حريبا هل تبص بايبا هتري وعمل عليها بصفيرة قال الوحيد في المغازي وقفت عليها جديدتها الجديدة اللي هي الضغير رحمة الله لهم الرسالة الرسولة عبر مختلفة على الشيخ لأن يبدأ بتحصي الرسالة فيها هي هذا الكلام دفع جدرين ايه وناجد مناد من كبه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأنحاس المحيطة بالمدينة في جميع الحضائي من كانوا يؤمنوا بالله واليوم النافر فلا يخفر رمضان إلا وهو في مدينة الكلام دا كانت أفضل شعبات مفيش موسفق مؤمن بالله إلا الهلاب نحضر هو رمضان في مدينة رسول الله اللي سمع الناس كله جاي بالتلاح بشعره جاي بس نعرفيش مراحب كل اللي بس إلى أين يا رسول الله وإلى ما شاء الله إجابة لما إلى الحدث الرسول عليه وسلم والتحارب مسلحين في السؤال على رسول الله هذا عالي التبرير خير واجب صلى الله عليه وسلم خلوه راضي وخير معلم صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش المزن في يوم عشرة عارف رمضان من المدينة كل شوية تريحا وتنضم إليهم قبائل المسلمين الموحدين في الطريق طريق في الطريق اشمر العدد عشر ثلاثة رأى الرسول مقسمهم داخل ويا جماعة تحت قيادة سعد بن عراد رضي الله عنه وجماعة تحت قيادة سعيد بن أبي شيبة عن وسرقان القرشيين التمنمية تحت قياده خالد بن الوليد وسرقان لمجموعه تانيه تحت قياده سعد بن أبي وقاص وسرقه اخرى تحت قياده زغير بن العوام وامر على المدينه واحد يصلي بين صلوات الجماعه ويقضي بينهم ويصبح ما بينهم الى ان يعود وهو عبد الله النوم المكتوب رضي الله عنه نكون نتكلم عليهم رسول الله يا سألة... <تصفيق> عبد الله شوف انا بقى الان <تصفيق> إن شاء الله ف... المسلم وكل الناس الله احنا ولا راحين عند حواتم ولا راحين فنل ولا راحين نيل ولا راحين لا ندري حتى عصالة لا أحد يعلم من الأقليات كلهم في هذه الأونة وقبل ان يصل الى المدرية استراح البيت المصر والثقة الرسول بعمل العصاة وكان خارجا من مكة. يقصد المدينة مهلين انتسلامه لله ولرسوله. والله رسول الله يبدو مصر فاول ما سيدنا العباس التقى بتنع فيه شوف العباد سبعه وادبه اول ما قبله وادبه فلا دماغ ليس من بتين جريك ما ياربوه نعم انت عم رسول الان عام حسين عام من احدام العصرة <الرحيم>. <تصفيق> الحمد الأكبر على رسول الله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مني ولا سني وليس قبله. الله <تصفيق> الله هنا علم العباد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على فتح مكه فاراد ان يكتب من حجه المسلمين عشان ما يحدث قط داخل المدينه المقدسه ولكن يفهم ممكن يرجع لقريش واللغة لهم ليش لا قبل ان يصل لكم اليوم لمحمد ولهم قال هو وهو كلمته مسموعه خدت البرله بتاعت سيدنا رسول الله سيدنا عبدالله الله اي واحد من المسلمين اي ابد او سكان اي لكن نؤمن ازاي انا هربط على بغله واركبه البغله بتاعه سيدنا رسوله كده ومر ابو سفيان بين جحافل الجيش المسلم ودخل اكبر عدد في جيش الاسقام على عدد تاريخ هذا البحر البحريه فاه ابو سفيان بين الذين الحرام والسيوب وكل مستعد ومتنمر لكن اول ما الى انعطى على الرسول والدارله بتاع سيدنا رسوله على الله ده شهر العربي من غرور ايه؟ ولو ارسلت رمي مع جبانه ها؟ لكان بهيبته يلقى السباعة ها؟ الروح الساعة. الساعة هو اللي يلقى بس الروحة السباعة فالسالة هوا نعرف ان تروحه في يبقى ارمل أو ارمد اهو كلاه اهو كلاه هو العرب لما تيجي لانكم جاية باب الحمام على الوزد شو داخده ايه؟ الضرق عشان الحنام يجيل ما بعض وان اطارت زالت ثمارها على الاخر دون الشرك لا يعني القوارب نادت ونصبح فتح يوم اسم الدنيا تصل الدنيا صلى الله عليه الله ما أقوله ونحن متخيلين إحنا عابين في جامعة أو احنا لما نروح نعمل أوه حط رسالة العربية المكافحة وتقيدي عرفت وش ما يا عم يا عم الحديد مطبوخة لأ انت لما تروح النخل تشم وتشوف الشيء اللي كان بقعد ثلاثة متر والجرار اللي حاطين فيه كل مبل من حديد يبدأ يشوف سوء أدريه وما الحديد اللي بيظهر فيها الحديد عشان يمنعه من الشهام والحرام وماكن بيجين اللي بجانبك على وبعدين بيقاتل كله ورغم ذلك يصلي ويصبر بيها يبقى ما كان اي ناحة رايح في المسكة المريعة والمدينة على مجليه او الكله كان بيلاقي يركب ها الله كان يتعاقى ها كان يتعاقى الركوب مع عامر بن مع هاتلاثة ها العفاة تاكل على الخيمة بكعة سيدنا رضوح اللي الله عليه وسلم على مول الخيمة أبو بكر دايماً دا دا ال... يعني رضي الله عنه رضي الله عنه. الله, عنه. الله اللهم لا يا رب الله العفاة شاب عمر بن الخطاب دوائد طفاية ما عبد قلتها عمر عند الرسول يأخذ منه إهدده حتى يكفي يعني عبدالله العمر يقول عند الرسول يقول له بذلي ان هذا الزلل بكر الله غز العساسي بسيء لك لكن عمر اقرر وكانت خطواته اوسع فدخل على رسول قبل العساسي حاكم احنا من ذلنا على مدى ثلاث سلم انه حد عمر بن خطف دايما الله عنده جاي من يعيني من دماتج عبدالحيز بيحجي فنسلس القول سوبرمان يتجول من المصدقاء عايزين اي حوبه نصول موسيقى جميع القوية انتظر السعر الله لجميعا طريق فيما اتفقنا عليه ويعطر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في الثاني؟ فدخل وقال يا رسول الله أبا السياس. قال قد أمننا وأجرنا من استأمنت وأجرت يا عمان. قل عمان. فقال العباك يا أبا السياس. انا هان لك ان تسلم. ربه. سكت. سيدة الرسول يقول يا ابا السياس. انا هان هم تبهد ان لا اله الا الله. أني رسول الله أنا في نفسي شيء بيها شوية هذا الحنان الله هو الوخص في البداية الرسال عميزت ما وممكن أقول إيه يا الرسول عنده لما كان عسول الله اللي, اللي لما جاء لما ما وجاء ابنه اللي يعلم الرسول أن أباق أباق أباق مقول العبادي كفروا ولا جاي عليه قلت اللي عمر عبدك وحط إليكي عقب ألباس رسول لا تخرج يا رسول الله خلق إليك عني يا عمر قال يا رسول الله قال ربنا استغفر حولك استغفرناه استغفرناه استغفرناه مره الله له قال يا عمر لو أعلم ان الله طوب يغضر من السبعين لهم لبى الخروج ربنا رحمة من العالمين بما رحمة من الله ليه تلاهم ولكن تفضل خليفة خلف الامره من حولك دخل على الحجاج قال والله يا حجاج ما رسول الله اللي احدين اوه اخذها قال الله لرسولي سبيبه رحمة الله ولم ينسى لهم ولكنت غريض القلب لم من حولك وهانك يا حجاج لم ولم ترق ولم تفض ورغم ذلك لم نفضه من حولك رب العزة ايه سنسى اعلن ابو شكيان اتلامه وهو رابع صلى الله عليه وسلم فهو الكيس الحطم أخراً عددت أن يحتاج هذا سفيان عنده في الخيمة حتى الصباح ليس حالك اعتماد أبو سفيان الإيمان بتاعه لسه مش مية الميز وممكن يحاول يروح يكون جاي يعمل حركة يفهم بيها حضرات الكيس المجد المجدينيشة وصدى المجود ودعصى راجل حرب ده وزير الحربية خورجي او النسل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 بلغه عددت ان يطلع بصدر من الخيم عدد ان يعمل له ترهاب ماذا رفت اللي ترهاب له خلال نفسنا يعمل له على زعب عددت على زعب المؤمن يوريه هبت ولا كلمة زيه انا عددك ايه انا ديوتنا الكلام يعمل ودي حاجة معاصلت في جزيره العام السنه والاخ خارجه الممرضه <تصحة> والليل والسهره ضلمه ابو سفيان قال له اصحاب الصباح قرر الرسول الدخول الى مكه رح نقسم البيت الى اصحاب السماكن وقال كلنا نتقي عند الحرام يا خالد يا ابن الوليد ادخل من كليه لحتى هدف مع كليه وأنت سويه من العوام إنت وتعبد من الأوقات يدخل من ناحية الطاقية اللي هي يسمونها غير المثلح اللي راح أدى المناصب العارف المضاد في المثلح وصوت المثلح وأبو هبيه في الجماع يدخل من الشمال الغربي وتعبد من بن عباده يدخل من الجال الطاقي. ألو أنك رسول الله ألو أن توصف خلف غير غيبة الخريج اللي له هو رجل من الزراحة ما في نفس الخط ساعة ابن عبادة الحمية الناس اللي عاملوا في الرسول على عبادة الحرام والحروق اليوم يوم المرحمة اليوم تتحلوا الحرمة اليوم تجل قرش ابو سفران سنة يتمتين جولي والعبادات ابن عم سنة أولا رسول الله المهام ده بيقول غرام حطير عيكم تتكالي يجب سيدنا الحبيب عادي حد قال كلا اليوم يوم المرحلة اليوم تجل مرحة اليوم تعيش في الاسلام الإسلام وروا ادرايا بالحق واتذهب بحيث ايه احتماله ايه ساعة يعني استخدم منه ودا سعيد الامر احد فعمان اخاه فدخلت انه وقايته معروف بالبيوت شوف ياخي الاب هو يعني قيل لو على عمتنا الناظر عايز يرجع لفوق ايه من الكلامه المهم فكرت الابن اللي لما يرجع المهم كيف اوصى النبي الا يعطى عن احد في مكه الا اذا وضع امامه السيف لو حاجه ما فيش خلاص اسمها خالص من الحته بتاع قبيله هو داخل لان اللي بدو يحارب من الشارع من فوق خرج مع معندوش حضر خالص الحاجات دي ده ده على طول اللي حواليه انو يطوروا الجبل طوال الجبل ارسلوا خروج الفتنه تبعيني. بعدها الرسول. يا يا والحرق. أحد قال, مع نام الطريق من قال يا خالد. قال يا رسول رفقون في سباب والحرام. اتبت كلم للمسلمين قال ما حدث نام ضل الطريق قال يا خالد لقد احل الله لي حكث ساعه لم يحل لأحد الله من ولا من الى ان <تصفيق> الله وفقه ذلك هو محسن الجميع للدول العربية ما عدد حجار وما عدد مجلسة ومع عدد مجلسة فهي محروفة بملائكة من الله عز وجل. ما هذا انتم صلى الله عليه وسلم وبعدين الله كان تعولوا إلى بلود عشر عالدين للبلود اللي قبل اللي هذا وقال ما, ما ترك لنا عاقيل عاقيل ما بماركنا عاقيل عاقيل لك ناردول هيدو سهل ركاة ما ترك لنا بي يعني طبع ثم دخل الى الكعبة وهو داخل الى محجة. نظر على فقال فرأيذ لحيته كمسك قربوز برجه يعني الهيد بمارك عاقيل الرسول تواهوعا لله عز وجل و... وانتلالا والرسل الخط الاله عليه عليه كان فوق الناقة يكفي ويقول وقل جاء الحق ودع الله إن الضاطل كانت أولا يعني حالك القيم في كلمة عظيمة جدا يوقف هذا المنظر الجميل قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلقه ثلاث قربوة شركة طوابعا لمن خلقه. وتدنيا وما كانت اكثره سمية القرق لمن احله محل العلم. انه هو طوابع لمدرسة. طوابعا لمدرسة صلى الله عليه وسلم. وضعا او تدقى طيق حفيد الصور بجاعة ابراهيم والإثماعين طور. وتمثيل ان كفر حلف الصور ومعدين وقفوا ناكا بعد انصار تغير يا اهلا بك ماذا قلون عني ساعدهم جمعوني بعد ذلك المشورة القويل واحد وعشرين سنة من الصراع المرسل أتلتونا وضغطونا وذلكلتونا في كابابي فاري وهاجر طهارك إلى الحبث ثم إلى يسر وحاجمونا وغيرهم علينا سبحاثا ونعرفنا بالأرضان وبالأقوى فما تفظنون بيوم يا فلا لو تعيش انت وهو بيهاجر فرورا من مدهة المدينه ويدخل جهرا يا فلا الله من تعيش الذليل البارد أحسنى رب العالمين العالم الارض وليه بحرور ما تفظنون أنه والرآة الكريم السلام بارك وقال <تبتصف> لا اقول لكم الا ما قال بيوتكم لأخوة لا تسريب عليكم اليوم يعظم الله لكم والله أمام <تبتصف> رحيم اتهموا فأنتم <تبتصف> السلام <الناصف> ولن حرام على اي انسان ان يقراها بظلم او بغي او قطيعه ثم نعيد خالد الحديث كيف نتواصل معه الحديث يتواصل العقل من آآ يعني آآ هذه الفتن الميمونه والعصفه العظيمه والفت مكه العظيم حيث قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئهم يؤمنوا بالله ويوم ان بها ثمن لك الله كما حقوا إذ إلا بحث بإذن الزبان إلا إلا بحث ولا يعرض بها سجرة الحث يخلع سجرة حتى شوف النبات آمن بحرم الله عز وجل ولا يعرض بها سجرة فإن أحل ونطرق رفضتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله حساب لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أجلني في جاعة في النهار ثم حهدت حرمتها اليوم كحرم لها بالأمر واليخلق الشائد الغالج وصلى الله عليه وسلم وعلى الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله خيرا وعلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته